بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي م ا ح ك ما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قل بين في جوفه وما جعل أزواجكم لائت ظاهرون منهن أ م َ ا ت ك م وَمَا جَعَلَ أ َ د ِ ي ع ا ء َ ك ُ م ْ أَبْنَاءَ ك ُ م ْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أُدْعُوهم لِأَبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِيدَ اللَّهِ فإن لم تعلموا آ ب ا ء ه م فإخوانكم في الدين وموالكم. ي وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور ا رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهُ أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليئكم م ع ر و ف ا كان ذلك في الكتاب م س ط و ر ا و وإذ أخذنا من النبي ن ب ي ث َ ه م ومنك ومن نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكرون أمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ ج ا ء و ك م من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ز ا ق ت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إذ ج ا ء ك م من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذ ا غ ت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك بتو لي المؤمنون وزلزلوزلزال شديدا وإذ يقول المُنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا م ق ا م لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن ب ب و َ نعورة وما هي بعورة إي يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن َ ل أ ت ه ا ثم سئل الفتن َ ل آ ت ه ا وما تلبث بها إلا يسيرا ولقد كان و ا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي فعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتل وَإِذَا الَّتُمَّتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَاذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ ل َ ه ُ م م ِ ن دُونِ اللَّهِ و َ ل ِ ي َ و ْ وَلَا نَصِيرًا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 فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب ي و د ل و أنه م ل ب ا د و ن في الأعراب يسألون عن أ ن ب ا ئ ك م ولو كانوا فيكم ما قتلوا ا إلا قليلا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 ومازادهم إلا إيمان وتسليم ا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ي ت ِ ر ومنهم من ي ت ِ ر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ا ل م ن ا ف ق ي ي ن إن شاء أو يتوب عليهم. إ ِ ن ا ل ل َّ ه كَانَ غ َ ف و ر ا ر َ ح ِ ي م ا و َ ر َ د اللَّهُ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب ِ غ َ ي ظ ِ ه ِ م ل م ي َ ن ا ل ُ و ا خ َ ي ر ً ا و َ ر َ د ا ل ل ه ُ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب ِ غ َ ي ظ ِ ه ِ م ل م ي َ ن ا ل و ا خ َ ي ر ً ا وَكَفَى اللَّهُ ا ل م ُ ؤ م ن ي ن ا ل ق ت ا ل وَكَانَ اللَّهُ ق َ و ِ ي ا ع ز ِ ي ز ً ا وَأَزَلَ الَّذِينَ ظ َ ا ه َ ر ُ و ُ مِنْ م أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ ي وَقَذَفَ فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م ا ل رُوعَبٌ ف َ ر ِ ي ق َ ة تَقُتُلُونَ وَتَأْصِرُونَ ف َ ر ِ ي ق َ ة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم ت ط و ه ه ا وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي يا ا ي ه ا النبي قل لأزواجك إياك تنتريدنا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها إياك تنتريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتاعلين أمتعكن وأسرحكن سراح ج م ي ل ا و َ إ ِ ك ُ ت َ ن ت ُ ر ِ د ن َ ا ل ل َّ ه َ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ ل ْ م ُ ح ْ س ِ ن َ ا ت ِ مِنْكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ يا نساء النبي م ن يأت منك نب فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يصير و م ن يقنتمكن ن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَمَن ي َ ق ُ ن ُ م ك ن ك ُ ل لِلَّهِ و َ ر س ُ و ل ِ ه ِ و َ ت َ ع م ل صَالِحًا ن ُ ؤ ْ ت ه َ ا أ ج ر َ ه َ ا ن ُ ؤ ت ِ ه َ ا أ َ ج ر ه َ ا م َ ر ّ ت َ ي ْ ن ِ و َ أ ع ت َ د ن َ ا لَهَا ر ِ ز ْ ق ا ك َ ر ي م ا يَا نِسَاءَ ا ل ن َّ ب ِ ي ل َ س ت ُ ن ك َ أ ح َ د مِنَ ا ل ن ِ س َ ا ء إن اتقيتُن َ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ إن اتقيتُن ََّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ و َ ق ُ ل ْ ن َ ق َ و ل ً ا م َ ع ْ ر ُ و ف َ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَرْ جَنَّةَ بَرْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وأقمنا الصلاة و آ ت ي ن ا الزكاة وأطعنا الله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما ي ْ ل ى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات و ا ل ق ا ن ت ي ن و ا ل ق ا ن ت ا ت والصادقين والصادقات و ا ل ص ا ب ر ي ن والصابرات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصادمين و ا ل ص ا ئ م ا ت والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله ك ث ي ر ا والذكرات والذاكرين الله ك ث ي ر ا و َ ا ل ذ ك ر ا ت أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم ن ْ ف ر ة ً و َ ج ر ً ا عظيمًا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر ا أي يكون لهم الخيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار أي يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن ي ع ص ِ الله ورسوله فقد ضل، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل، ضل ا ل م مبينا.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 ل َ م َّ ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَ ز َ و َ ج َ ن َ ا ك َ ه َ ا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجَ ل ِ ك َ ي ل َ ا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ و ف ِ ي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ ئ ِ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وقاتما ل نبين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصل َ ل ي ك م وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيةهم يوم يلقونه سلام تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعدلهم أجرا كريما يا أيها النبي إ ن ا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ن ي ر ا وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ت ط ع الكافرين والمنافقين ولا ت ط ع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا ت ط ع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن و ثم طلقتمهن و من قبل آت مسون فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتّعون وسرّحون سرّها ج م ي ل ا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إ ن و ه ب ت نفسها للنبي إن أراد النبي أ ن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور ا رحيم ت ر ج ي ما من تشاء منهن وتأوي إليك ما تشاء ومن ب َ ت غيت من عزلت فلا جناح عليك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 من ز ولا ج و تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ح س ن ه ن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذ َ ل ك م كان يؤذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عياذ الله عظيما إ ل تُبْدُو ش َ ي ْ ئ ا أ أو تُخْفُوهُ فإنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ ع َ ل ِ ي م ا لا جناح عليهم نفي آ ب ا ئ ه م ولا أبنائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء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 ولا ما ملكت أي مالهم و ا َ ت ق ي ن الله إن الله كان على كل شيء شهيد ا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب ا مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو ا بهتانا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء زوجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهم ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور ا رحيمًا لئن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم م ر ض و والمرجفون في المدينة لنغرنك بهم لنغرنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا وتقتل ا سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن ق َ ب ْ ل و َ ل َ تَجِد ل ِ س ُ ن َّ ة اللَّهِ ت َ ب د ِ ي ل ً ا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا ع ِ ن د َ اللَّهِ وما يدرك ي لعل الساعة تكون قريباً وما يدرك ي لعل الساعة تكون قريباً إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا ن ص ي ر ا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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله و َ ط ع ن ا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب رب ن ا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم ل ع ن ا ك ب ي ر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منا قالوا و َ ك َ ا ن عِندَ ا ل ل ه و َ ج ي ه َ ا ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا اتَّقُوا ا ل ل ه ي ا الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومي ي ط ِ ع الله ورسوله فقد فاز ومي يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحمل لها فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليُعذِبَ اللهُ المنافقينَ ُِِ والمنافقاتِ َُِ والمُشرِكينَ ْ والمُشرِكاتِ ْ ويَتوبَ ُ اللهُ على المُؤمنينَ والمُؤمناتِ ويَتوبَ اللهُ على المُؤمنينَ والمُؤمناتِ وكانَ َ اللهُ غفوراً َ ر ح ي م ا